বুক টু বারো ইসন আশার আশার المشروبات দ্রুবশরুব আমি চা খাই شاي أنا أشرب شاي آمي كافي خاي أنا أشرب قهوة أنا أشرب قهوة عمي مينارل واتر خاي أنا أشرب مياه معدنية أنا أشرب مي معدنية تمكي ليبو ديه چا خاو؟ اتشرب شاي مع ليمون اتشرب شاي مع الليمون تميكي دي كوفي خاو اتشرب قهوه مع سكر اتشرب قهوه مع السكر تميكي برف دي جل خاو اتشرب ماء مع ثلج اتشرب ماء مع العسلش هنا اكتا بارتي চলছে هنا توجد حفله, هنا توجد حفلة. <تصفيق> الناس يشربون شامبانيا الناس يشربون شامبانيا و بيار الناس يشربون خمر و الناس يشربون خمر وبيرة তুমি কি মদ্যপান করো? আতাচরব আল খমর? আতাচরব আল খমর? তুমি رام كولا مع رام اتشرب كولا مع رام عمر شامبانو لا أحب الشامبانيا لا احب الشامبانيا عمر واين حلو لاگينا لا أحب الخمر لا احب الخمر amar beer bhalo lage na la uhub al bira la uhub al bira shishur dudh bhalo lage ar radia yuhub al الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح بھدر موہیلار کملا لےبو ایبنگ آنگورر راش بھالو المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت भाषा शिक्षा संक्रांत सर्वशेष पाठ्यक्रम पेते लग करण डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डट